و ور والقلاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الله سريع الحساب فإن حدوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليهم وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء والله رفور رحيم قل <تصفيق> أضيع الله والرسل من لذنك ذرية طيبة إنك سميع لَمْ مَرْيَمُ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْقُدْوَبِين وَيُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَهُ وَمِنَ الصّالِحِينَ قَالَتْ قُمْ بِأَنَّ يَكُونَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ الله لَمَّا أَحَسَّ عِيْتَ مِنْ الْكُفْرَ قَالَ من Why not? Oh. وما الله أريد قلبا للعالمين ولله ما في السماوات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا حسنة تسوهم وإن تسبقوا سيئة يفرحوا بها وإن تصدقوا وتتقوا لا يضرهم كيف شيئا إن الله بما أمنون محيطا وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدا القتال Amen. فإنهم طالبون ولله ما في السلام That's uh it. -huh. لَقَدْ خَلَتْ قَبْلَكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا لنی <laughs> نفس يشاور في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبهذ لله وليعلم الكمنين وليعلم الذين نافقوا واتقوا أجو عظيم الذين قالوا للناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ذلك <تصفيق> إِ في خَلبِ السماواتِ والأَررض وختن في اللي وَالَّه آياتول البب عَنْهُمْ سَيْئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ الن...